بسم وطور میر وح هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر